بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي المجيو وعلى آله أجمعين إن شاء الله وحنكب الله بين آيات صدنا يا الله سورة محمد إلى آيات طبنات سورة الفتح ترسق روحوها أم حسب الذين في قلوبهم مرض كوى قلب قوضة كجرة موحي أم لين. اللهم يخرج الله وطهرهم انا إلهي حق يقود احاسدك وذو سائرين ان لا ولو نسوا هدان دونا الا يري لناكم وان كتوسين تسيل له هبل يهبل يهبل بالغديله فلا تعرفنهم حاد كو غن باسمهم علاماته وقال كودا ما كاد ركتوا قد غلن ولا تعرفنهم حاد كو في اللحن القولي هذا طلبت له والله الله نعلم أعمالكم اعمالكم عمليالكين ولا نبلونكم وأنه باذن الامتحان jihaad iyo dibaataa leedo koob imtixaanin hatta aan nalaamay ilaahay in kuwa dagaalamayo me koobidii ka midda ii wasaa kuwa adkaysanaya wa nabruu akhbaarukun warkiinana aanu imtixaano warki warki warki na xaq aqeedadiina iyo diin walba warki ba la shiili oo la dalalin oo inuu run iyo bayn yahay la soo waa imtixaan ku sida innal ladina kuwa kafaruga galobay wasaddu kahrjooxsade dadka aan sabilillaah اللود ذي ثكور جوك سدي، وشاق الرسول الرسول كخلافي، من بعد ما تبينا أنتم أعداد كذب لهم يقالوا يدعونكم، لن يضرو الله الله وحده كذب مايان شيئا شيئا كذب مايان، وصيح بدو قالوا بربريني أعمالهم عوال يكدوا بربرب قالين سبحانه تعالى، كوا جالدة، أدي ذي oo addaade kadib allaah waxba yeeli kara iyaga wax isyeelay wabaa la kuma yeeli kara amal koodina uu burburay dulku yaala amalkiina wanaagsana iyagu de wanaagsan ilaa uu qodoo amal wanaagsan mar mar qabane uu burburiyo وَشَاقَّ الرَّسُولُ رَسُولَكَ خِلافَي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّتُهُ عَدَادَ كَذِبَ إِلَهُ دَاهَنُكُمْ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ أَحَدٌ بِمَا يَشَاءُ شَيْئًا إِنْ يَرَبَّاتِهِ بِمَا يَشَاءُ وَسَيُحْبِطُ اللَّهُ أَلُوبُرْبُرِينَ أَعْمَالَهُمْ عَمَلُهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنِينَ تَيَّ الله يَجُلُّ اللَّهَ لَا أَدْعَا وَدَيَّ الرَّسُولَ رَسُولَكَ لَا أَدْعَا وَلَا بالكفر بِبُرْبُرِينَ أَعْمَالُكُمْ عَمَلَكِنَا ان الذين كفروا كفاروا وغالوا وسدوا كل سد دلك عن سبيل الله ثم ماتوا دنتهي وما يغون كفاروا الا يهن فلا اللَّهُ كأنو كأنو كأنو. الله لهم الا اذا فيماي المؤمنين تيي الله كاامر قata رسول marka alla laga oo wuxuu murtaadnima iyo i iyo waxuna ka dabakee ku burburinin amalkiini oo qiimadaha ka iyo waxa xaq dadka ka jeediyay oo gaalnimada ku dhintay Allah u u الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله، ثم ما تورن وهم يجون كفارون قال يهين، فلا يغفر الله لهم الله وداعا فيماي، فلا تهنوا هاد ضعيفينه. أو تدعو أذكوب باقدان مركه إلى السلم هالشيء ساتكوب باقدان هاد ضعيفينه. أو قال إذا إلى الشيء هادهينا، وأنتم يذكرون على أنكم والله أعلم معكم الحين ويا الله إن جربت هنا، ولن يتركم إذا كانوا صامين ماي، أعمالهم عمل كين إذا كانوا صامين هايسواد ما يصيرن ومن أنت وحالي؟ أنت هالضعيفتان هالشيء هالدونين هالضعيفين أو قال هذا الشيء سكذبنا. إذا كابكسر رجع إذا كابكسر رجع. آية كلاش يرتوي إنجانا حول الإسلام بفجر حلها. فإذا قالوا ده شيء أي حج بذينه إن الضعيفة بركي مثل هذا أي أقول شرط إني هشيش جلنا وحاول هشيش كهذا جل هشيش الحديبية ولا تدعوها أقوم باغذنا قال إلى السلم وود من عيال قديقنا والهيل كره فلا تهينوها ما أن تدعوه أقوم باغذان إلى السلم هشيش والحال أنتم إذا كن yourselves رأته الله لا يمكنك أن تقول هذا لا يوجده وإن تتحق لكي تقول هذا المسلح الذي يجبه لا يوجده وإن يترى الله نقص من ما يجب أن نقص من ما يجب فإن أعمالكم أعمالي ألكن إنما الحياة والأشان الدنيا أقابا لاعب وعيار واللهم وإن تؤمنوا هذا المساء الله يوحثوا ما يليل وتتقوا أتربقي كبغدان يتكو ما يوحوه وجودكم أجيال كينو ينسين، ولا يسألكم إذا ويدين ماي، أموالكم حوله إنه واجب ذكره دين ماي، إن يسألكم وهاح ولاه دونه ويدين, ويدين، أو في يحفركم إذا كعد كي إذا كعد العلي الله بخيل لهن، ويخرج وصاصر لها أضوانكم حمانته يدين قرصان حقدة يدين قرصان يحسين مدين قرصان وصاصر بخيل ماذا صوب إلهي الدنيا الله هو كارديها قيميران تهدي نوشيء لعب يلهوها waxan daalahayna laga ma qaadi faa'iido mal laabii laabii dunyadu waa daalah waxad ka heshay laabigu waa xiyaad lahaygugna waa mashquul waa dheeldheel labaduba saasay isla noqon hada ta Allahumma isaa qul lee na'abudan haddoo alle idin waydiin laa waajib idin kaga dhilaa idin ku culculin laa idin ku adkayn laa waad la bakhayn lahayn xumaanta idin ku qarsoo baa marka soo bixilay bakhaynimadiin waa wax lugu mashquula leh yahay laacibon waxa iska ciyaarsta caadiga waxan daalahay in la gaabo faa'iido sidaa yahay yahooda adduunka waxay u sameeyeen daal in lagu daalo waxan ciyaaraha yahooda soo يهوده عيار يهنا لا مشين الله هو حولي إنما الحياة الدنيا ولسان قابن الله عيب دال دال ويواله والعيار والوينتم وي. من هادات الله في ميسان وتتقول ربكن كبغضان يوكم الله وحيد سين أجوركم أجريالك نو كاملة ولا يسألكم الله إذن ويدين ما يأموالكم حوله معنا واجب إذن كعديم هاي إن تخولها بحساب وليه والله إن يسألكم وهادو إذن ويديه حوله واجب إذن كعدكم أو فيحفيكم إذن كع العليو إذن كوع كايو تبخلوا الله بخير الله هذين ويخرجوا ها أنتم إذنكم ها أنتم إذنكم كو ها إذن باقي خير كالي إذنكم باقي لتنفقوا في سبيل الله يحوله اللذير فمنكم وحيد كم من يبخلو قف لب خيله ومن يبخل قفك لب خيله فإن يبخلو حوك لب خلو عن نفسه نفسه سبوك لب عدنا وحكمي يلين. والله ألا أن الغني يكافتون وهي غنية وأنتم يذكرون ألف غراؤكم بهباتين وينت تلولو هدات جيت ستانو حقي ذي ذا يستبدل وح الله يدنكم بدال القاوم غيركين ثم الله يكون أهان ما ينامثالكم يدنكم كلاء أو كوا حقي ذا نقن مايا haa ku wasow walii idin ku baaq marti liid xoolaha liidii weeydiin maayo waajib baa loo jeedaa inaay xoolaha la darsu bixiyaan sadaqaysan waa la raba markii la ilaa qolakanu idin ku bedeli oo idin ko kale ahay saxaabadu waxa waydiyeeyaa rasuulullaah yaa nigu bedeli beedeen oo anaga naga fiican sulmaanul faris balayti qoomaa hada oo qoomaa bud farisna ma aha iraankaliya ma aha dulkan quraasan leeyahay culimada وخراسان خراسان يرل كاو، وقوم وقومه هذا بركوه نادي كافي عملوه، معنونه وحد دارني هاي، دا إذا كديدان دتخدم به حق قادن دونا او في عنان دونة وين، معناها إلى إذا مبها نوي الله سبحانه وتعالى، ها أنتم إذا كوا ها ولاي كوا صو، تدعون وحلي إذا كوا يالي، خيرك، لتنفقوا بحسان في سبيل الله ألا درت على كنا فقسان، فمنكم وحيد كم من دت بع إذا كم إذا، ومن يبخل قب خيبة خيله فإن يبخله حكلا بخيله عن نفس النفسي سب كلا بخيلين عندنا وحكمي يلين والله ألا الغني غني قوي وأنتم الفقراء وإنت إذن كنا قوة بهباتين وإنت تولوا هداك ستانوا حقا دينه يستبدل وحيد كبدل قوم قوم غيركم إذن كوا كلا يستبدل وحيد كبدل قوم, قوم غيركم إذن كغير كينهو. ثم الله يكون عن هاني إذن كوا عن Vasoulat, jotka ovat sen yksi että tarksiutta on he ovat heidän suorien mukaan. He ovat heidän ovat heidän suorien mukaan. He ovat وخو <محو> الله كوغو فادخيه ليغفر الله ان الله كودا سمااتا قدمو و خو هرمرايو من ذنب كذنب قاغه يوم ما تاخر و خوي دب يعني الله اسوغو كا داري ان لغو ذنب دافا يفتح ان لغسي يتم النعمه و نعمدي عليه كركاغو و كن نعمهيه و يادي كوغو الله الو فو غرقاري نصر غرقار عزيزا وحقدا نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام صلح وهو يبدر سنه 2 لباد باهي ود خلد سنه 3 باهي احزابنا سنه 4 باهي سنه 11 ياي النبي والسحابديسي ايgo kun iyo 400 ah yai tagen inay kaacabada soo dawafa ra soo umadeystaan bay doonin xudeeyo meesha layda markay dage xudeeyo eelkeedu wax biyo daran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 qarnaa inaano dhimanno iyay idaa sidii ma lagu balamay usmaan key maqnaana nabiga wa tan gacantana marka sulhigi ba dhacay aduun sheeko dheer sulhigi ba dhacay wa la hisiyay sahabaadii bay qayb kamid uu cunmi weeyday nabiga waxa lagu u markii in markaa waxaan saddex goor baan ku celiyay markaa waxaanu siiguuli kulli waxyi baa kugu soo dagi doono anoo aad u xun yaan iska socday goob markaa saadnin laga saawdaba dilee umarow kale kale wuxuu nabigu ku yidhi marka markay noqdeen waxa suulada xadidaan dambe inoogu iman doone markii la noqday khaybar baa la qabsaday oo badan baa la qabsaday sida Mitä ka la sulxigi wenaag baa laga la laba kedi, kadib maalinta 14 ba ahay kun markii la galay oo kun lagu لا بس لا ولا حاس سنة تكيس دايرة مركف فتح جوا كاسر فتح جالوفر النبي جوا حويه إن قاعد في على اللي ولو مكاهد كان نقضي وين إن أنا جوا فتحنا وحنقوف الرجلك هذا جففتح فرطان كان نقطي إنت هتسوي ميلود بدي بالواقب صدق محا ألقه وقفتي اللي يغفر الله إنه ألقه ونعفو ما تقدم وجهكاه الرجيه ومن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 يعني إنه قفك بني آدم كي ألا أباهين هؤلاء كتوسين السحابة هي نهني أنك هكول عنا توابكو بقاتين إناي أذيك تنأكو سقناتها أنك بل كورها وهل كل قاسالي اللي يدخل المؤمنين المؤمنات الجناتين تجير على تحتالي هو الله الذي ألاه ويأجدل سكين تحاصل كدجي في قلوب المؤمنين المؤمنين تقلبيها الكودة ليزدادوا إن الزيات سدان إيمانًا إيمان، بع إيمانهم يانقوضوا هر اللقدر، ولله ألا نوحوسون هذه الجنود السماوات والأرض، سماذئ أرض هذه الجنود تشوجتها، الله بحكمه أعدو دون قدره، وكان الله ألا نعلي من كأقوى حكيمًا أو فلصا. مؤمنين ثم حقق بقدر دجي، المؤمنين المؤمنين تينو ألا جلي الرجعة، يقول المؤمنات يكووا قبلها جنات تجري أي سعت من تحتها سادة. Alan naharu wadiya khalidin fi halik wariyan way kufiranu ka tirtiro siyaati muhammadooda wakaanu wahaa di dalika ka saacindallahi allaqsiisa fawza liban adimanowi sakinadu wax waye marke heesiska la galay yi sahaba farabaneene qalbigooda waxba gale maxan sidan xun u qaadanay ma gaaladi iska celin markaasii markii damba Oh, he ka dee sulhgan wax xaqiiq the baa ogaadey ku jiray waxaan xumaanta u qaadanayna qalbigoodiiba dagay taa maxaa ka dambeeyay ka dhaxleen markii qalbigoodi dagay walaa tanba daafay jannadii bal allah subhanahu wa ta'ala مرك إيمانك أي مرك ولا لا أي مرك أي نبيك صفتيه ويا له أكو كارسونا ده مرك الله ماذا يسالام كإيمان كوزي زيادة كو لكن معتزلدو حيره من الزيادة من النقصام إيمانك مرك معنها دو حويه منافقه يملك جبريل بعشو إيمانه واسدا ما شاء حبي الجايين الله وحيد هو الله الذي الله هو أنزل السكينة تعس الكسودجية دقانات في قلوب المؤمنين المؤمنين تقولوب تا تارة ومرك سلاح أي مريض وصوا سين يا قلب قادي فرحت بعد صواج شيء، وسيدنا ينحختها بهجرتين. مع قلب قادي قال وده جيه ليزدادوا يني مع إيماني إيمان قادي، أو وحي هريفهم يصنايع هذا النوحان هذا النبي كوكع، أو سماينا ينوح حقها بهجرتين. ولله الله وحاسون هذا الجنود سماوات سماضة، جند يالك هذا علك هذا والارض، وكان الله قال له هذا عليم كيو حكيم في عن النبي كوك به في عن juntibu la yahayna waxa looga jeeda gaalada markay allah u gacan qaado waa laga atkaanaya allah mahaym minta qalbigoodu u dagay oo ugu kornay li yukhilayna allah galiyo almu'minina mu'minina raj'a yul mu'minati mu'minantu dumarka jannati jinno yi أنا مكود السياتي معتوه كثر وكان ذلك أرنت على سوحي هاتي عند الله ألاك في سفوز اللي بنعدي من أول إن جناده إلا قاله ودم بقيل لا داف أو جناده إلا قاله لقواره واللي بانوين سكرن ما اللي بانكوين باكر ليه خلال مؤمنين أول ممناته أول المنافقين المنافقين رجعه يقول منافقاتهم منافقين تقبلها يقول مشركين, مشركين والمشركات والمشركات قبلها أدانينا أمّا لينيه بالله أعلى ذنّا السوء ملحن عليهم تشوضهات الدائرة والصوء حمام كوريكت تشوضهات وغضب الله الله نوعه عليهم تشوضه والله أعلم الله الرحمة بكديره وعادل محوء الدياري جهنم جهنم وصاعد وحنتها مصيرا آية يوحنتها مكان لا هذا يوحنتها ويعذب ذلك الكهارات فانتها منافقينتي يا منافقاتك مشركين اسكمال بيقاليا منافقين تاكاو سايسا المنافقين في الدرك الأسفل ذا النص هو ملحوم يوم لا ينه الهي نبي الله محمد وسحابته و ترسل ولا نبا دبو قن سايسلي ديما مرك دغالدا غالا او سدا نيلو waxay waxay gaaladu dhihi walaa waqti uu dumaysan ka taxluusi lahayn marka waxay u malaayeen wa sida وهي سواه حمّان وريكس سواه كوسو وريكس إياه الله سبحانه وتعالى وحليه منافقين تي يموسركين تي وحصلوا الله ما له أن النبي يقول قدر جاري نبل النقطة يجوا حمّان يدشوا ضفوسه إلهي مُؤمنين تي يؤمنات خجنذوقلين ويُعذب وانو العذاب المُنافقين رجا مُنافقين تاء والمنافقات قبله منافقات مُؤمنين توه قدر ويعذب المنافقين. خارج المنافقين اول المنافقات قبلهم منافقات ك والمشركين رقم المشركين اول المشركات قبلهم بالله الذي نسوء و اين اله النبجي سو غرغاريننا عليهم تشوداء ظاهرته سو حمان وريكت يا دشودا وغضب الله aya hadambe yee wuxunta meelo ahado waa meel xun weeyay walillaahi allah waxa uu suunaaday junudus samawati samada askarteeda iyo culkeeda iyo wal ardh wa kan allah wal wahada azizankii qalib hakeeman u falsa marka waxaa laga wada aayada junudus samawati ku soo kicin malaa'ikti iyo muuminiintii ay soo فتح مكة سنة كيسديدة مكة كون يعرف بقول بي هذانا تبانكم بأيها مكيم ملك الغسدي حنا إن هذانا اللي جدولي لبيت تبانكم بأيها لا لاكنه ذو لقاء غريش الله سعته حنا نسأله وغسدي ولله الله وحده هذا السماوات والأرض السمادى أرضى الجنود كان الله الله وحده عزيز ذكر غالبا حتى من إن أرسلنا إن أرسلنا كواك خذ شاهد الحالات مخاطتهاي عدي كراعة، ومبشراً آذوب بشاعرين عدي كراعة، ونذيراً آذودي عدي كديدة. محل وجود النبي يوم لتو منو إناء حرمايسان ضاد يهوب الله عليه، يو الرسوله رسول كيس لتو منو إناء حرمايسان بالله عليه ورسوله، وتعذروه نبجا حرمايسان وتوقروه وينيساه، وتسبحوه الله تسبح ساتا. بكرة أروتي يواصل جلبت. تسبحوا والله الله تسبحون الله الله تسب تسبح له نبيكم ملها تسويدو حرم يشرف بمده يه نبيكم تسبح له الله باي سك سبحانه وتعالى إنا أرسلناك إنك ليلة عبد الله بن عمر أو ثورادي وحكا غريتري يا ليلة نبيك السفديس مكارك ثورةها أيحولي شاهدا ومبشرا والنذيل ليس بسخاب ولا كذا غت السديس وأغري وصفات النبي كل الدينه هروه. مركن نبي الله محمد وحالات راي يسوع الشاهد وعده كسوق مقاتكعي أو إن هاديدون كذات الله خمرسان رسولك خمرسان أو رسولك خمرسان ودويني سان. الله نورته وتعالى نبي الله محمد مقي عيسى يوم مقع على كل ما نهي ماشي الله الله وشيعه. نبي الله محمد مقي ويس كل ما diin iyo islaamka nabi ilaah muhammad la anti lama soo gali karo hadaan la qirin in aan anagu arso la ka wanku diray shaahida halaaad mar khaati tahay u dii ku deeda Vilahalewatasuli. Uh to Aziruhu Nabiga at Izaizan or Satzan Watru in Isan, which you subbihu Allah Satan, Bukratanaru to Waselangalati. Inaladina Kuwa. You by your own kakulamu bay or the balanculagalai. Inaba you by your unalai la balangale. Adiga Marki Lugula Balangalai. One la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 ya ku balan galay qarnaa waxayri inaad nu dagaalo jihadno ya Nabi balan galay beed Uthman ibn Affan nabiga la waydiisay camood ugu balan galay waxa ka markii dambe Uthman ibn Affan kuwa ku ceebayeen oo ka maqna bay'atu Ridwan ee nabiga ninki la waydiyo u yiri waxaanuba inuu nabiga ugu ما كوه حان كونا وش وبيعه الخذوان وجمال شاسي عبد الله بن عمر وحورع زعتر يفادي كنا بجا ما كي مدينة نتدرج ماشونا بيكو تكذيب ماشوف هذا بن خدابنا ما له نوع كل وواد شره جد كي شجرة الخذوان ووشرج جد قرعوها وحديدة يهاي سجارة لو جسودي قو Innella dinokua juba journal-a-kakulammuba kulla a kulammuba langalai. Innalla juba journal-a-laha, alalla langalai. Markeja, alalla langalai, journal-a-laha langalai, mħajjääri. Jadullahi, allaa, ja wordi sii, ja gaantiisi ufooka, ja fura. ja nefsi, Ala duri, nefsi, fura. بما عاهد وخه كلبا لب عليه دشيته الله الله فسييتيه الله وسين اجلا اجلا عديم نوين بلانتا اسلامك لو غلو او ما غالا لو غلو او اسلامك لو قفكي بربوريه دباتود اسا هيساتا عيد كلا وخ ما خير بدن بوهلي فمن نكث قفكي بريه بري على نفسه على ضر نفسي بري ومن أفاقفك بلنتها أوفية ومن أفاقفك بلنت أوفية بما شيء عهد كلب الذي عليه شيء الله عليه فسيؤتيه الله وصين أجلا أجلا عديم ونوين بلنت اللي أفين أيهاي وبلنت مقع الله اللي قولك لي وإسلام كالللق بلنت اللي أفين أواته بلنت الشرق ويقول هذا الشرق بلني هدون نسك القبح والله رمى بلانه سبحانه وتعالى